الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين رب الخلايا في أجمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب رب العالمين إمام المتقين قائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا أحبتي في رحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأعظم متعة أن نعايش أخلاقه العالية واحتماله العظيم وهو يعامل نساءه وينبغي أن تعلم شيء يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم حكم التعدد في حياته أن الله عز وجل أراد له أن يكثر من عدد المطلعين على بواطنه كما قال ابن يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تكلم عن حكم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء الكفر قريش كان بيقولوا ساحروا وما وبيجيوا كلام من وين ربنا جليهم لانه لساء كثر يطلعنا على خفاياه وكذلك لتتعدد مصادر نقل حركته الخاصه لانه رجل فوق العاده نحن نحتاج الى ادق تفاصيل حياته وما احوجنا في ظل الانهيار الاسري الذي اجتاح العالم والتفكك الاجتماعي والاشكالات في البيوت ان ننزل وان نجعل من حياته وعلاقته مع نسائه وزوجاته أن نجعل هذا بلسما ودواء لنا طيب في الحلقة دي الحلقة الفاكرة تكلمنا عن الملاطفة والانس والاستماع وكذا في هذه الحلقة سأتكلم عن أهم قيمه مع المرأة الصبر والاحتمال شوف زور جاني قال لي يا شيخنا أنا دعي لي مرة كاملة أقول له أبنى عمل العدس في الدنيا ورجل آخره بل واضح كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمتعوا بهن على عوجهن استوصوا بالنساء خيرا فإن خلقنا من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع اعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلاقها لقد صبر محمد وتجلد حتى نال النصره كان طموح محمد موجها بالكلية إلى هدف واحد فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما إلى ذلك حتى صلاة محمد الدائمة ومناجاته لربه ووفاته وانتصاره حتى بعد موته كل ذلك لا يدل على الغش والخداع بل يدل على اليقين الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدته لامرتين في كتابه تاريخ تركيا. طيب حديكم نماذج وكذا أسمعه. النموذج الأول قال عمر الخطاب رضي الله عنه كنا رجال نغلب نسائنا من قريش فلما أتينا المدينة وجدنا رجال تغلبهم نسائهم يعني قال المرأة القرشية ما عندها مع الرجل كلام. لكن في المدينة ماسكات الرجال صح قادرات على رجال وكذا عمر الخطاب تزوجوا انصاريه بقت يتناقروا يقول تقول له كذا ما صح لا كذا صح قال له انت شو ده قلت له وكان بشاكل فقالت له انت لا تريد ان يراجعك احد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه يراجعنه فذهب عمر يليد اتأكد من الخبر عارفين لقى شنو لقى النساء الله قاعدات الله عليه قاعد في نص صهن وقاعد ما في ذلك بتكلم وجوم كلهم صانيم عمر قال كذا أنا أكسر الجودة فقال يا رسول الله إنا كنا نغلب نساءنا فأتينا إلى المدينة وجدنا في المدينة رجال تغلبهم نساؤهم قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هؤلاء اجتمعنا يريدنني ويراجعنني في النفقة قالوا النفقة دي قشوية والقروش دي بسيطة وانت بيجي القروش كثيرة ونحن متقشفين وتعبانين وزيد لينا القروش دي فقام أبو بكر وكان موجودا يضرب عائشة وقام عمر يضرب حفصة والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك سأل حفصة قال أتراجعون رسول الله قالت نعم نراجعه كده ما صح لا كده صح شيء عجيب حتى قال عليه الصلاة والسلام وده النموذج الثاني لعائشة إني أعلم غضبك ورضاك عني قالت كيف؟ قالت إذا غضبت تقولين ورب إبراهيم ورب موسى وإذا فرحت ورضيت تقولين ورب محمد بدها شوف النسوان دي يعني طبعا عائشة طبعا عني امراه عجيبة تقول لها شنو؟ ولكني لا أهجر إلا اسمك يا سلام يا سلام الصديقه بنت الصديق بتقول له أنا بهجر اسمك يعني الاسم بس لكن في القلب أنت أولى عندي لكن شوف احتماله احتمال النبي عليه الصلاة والسلام احكي لكم قصة عجيبة جدا في الاحتمال تستغربوا شديد هذه القصة أوردها ابن سعدي في الطبقات تقول أن النبي سلم كان يقرأ يعني يطوف بنسائه ثم يأتي ويستقر في بيت التي في بيتها المبيت وكان ذلك عند ميمونة ميمونة تركته جالس مش تعمل حاجة كده جالت لقته ما فيش وطبعا مزوج بأكثر من امراه شوف رسول الله أديكم قاعدة كتره النسوان بتعلم زول الأخلاق يعني رسول الله بسوس تسعة نسوة تسعة هو بسوس كله مع بعض بدون ما يحصل أي تقاطعات والله دي داري لها اخلاق اخلاق اخلاق عالية طيب الحصل شنو؟ الحصل إنه ميمونة جات لقيته ما فيش ماذا قالت ميمونة؟ قالت فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فأغلقت دونه الباب قفلت الباب ورقلت جاء النبي سلم يطرق الباب أبت أن ترد عليه لقيت لمنه لا فتحت ولا اشتغلت بالشغلة يا الحاصل شنو؟ الرسول قاعد يقول لا أفتحي أبا تفتح حلف بالله سالتك بالله ألا فتحتي هنا لما سأل بالله وهي مؤمنة ردت على بالكلام قالت تذهب في ليلتي تطوف ببعض نسائك قال عليه الصلاة والسلام إنما حقنني بول فخرجت أبول في ذاك نفسي يا رسول الله في ذاك نفسي انما حقنني بول فخرجت ابول يا سلام يا أخي لكن حاجة حجيبة بلا حس انت دا عيزل بسمعني الآن بينك وبين نفسك كان جيت والمرأة قفلت الباب وأبي تدخلك بيسوّجنا كذا بينو بينا كذا بيسوّجنا يا أخي ده كلام حجيب ده محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يعني احتمال ما بعده احتمال وأخلاق ما بعدها أخلاق والله ما أملك إلا أن أقول هذا نبينا أسأل الله تعالى أولا أن يسعد الأزواج وأن يؤلف بين الأسر وأن يجمع الشمل وأن يصلح ذات البين وأن يزوي الشباب وأن يسعد المتزوجين وأن يسعدنا وأن يمتعنا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يزيدنا فيها علما وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم